وَتَرَامَى الَّذِينَ اعْرَضُوا عَلَيْهَا خَاشِعِينَ مِنَ الذُّلِّ يَنظُرُونَ مِن طرفٍ خَفيٍّ وَقالَ الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّ الْخَاسِرِينَ الَّذِينَ خَسِرُوا أَنفُسَهُمْ وَأَهْلِينَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَلَا إِنَّ الظَّالِمِينَ فِي عَذَابٍ مُقِيمٍ وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل <تصفيق> اتجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرز له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير فإن أعرض فما أوصلك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإن إذا أدق الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئا بما قدمت بما قدمت أيديهم فإن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 وما كان لبشر أي يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو من وراء حجاب أو يرسل رسلا فيوحى بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم